أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله من ما ذرأ من الحرف والأنعام نصيب فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاء فما كان لشركاء ما كان لله فهو يصل الى اشراكا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاء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 Sergis Eve وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما الله افتراء على الله قد وما كان ذلوا مختلفا وكلوا والزيتون والرمان وغير متشابه اصعدي وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَم ground قُلْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَأَنفِقُوا مِنْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَإِنَّ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذْكَرْيَنِ حَرَّمْ أَمِ الْأُنْثَيْنِ اشتملت عليه أرحام الأنفين نبعوني بعلم إن كنتم صادقين ومن بِلَفْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ اَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمٌّ فَلَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُمِّ أم كنتم شهداء إذ وصّاكم الله بها ذا فمن أظلم من, من افترى على الله كذبا ليضلل الناس بغير علم إن الله لا The home أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ به فمن الذين هادوا حرمنا كل ذي ضفرو ومن البقر والغلم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون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 يَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَأْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ من قبلهم حتى بقوب سنة قل هل عدكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن تخرصون قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين قل هل امن شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم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 129. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا ذوقوكم وانياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ شده.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 لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوه تَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ كتابا تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة, لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم لكل وهذا كتاب أنزل الله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم و ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا يوم يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات تُربي كلا يوم نفس ايمانها لم تكن امنا كم قبل او كسبت في امانها خيرا قلن توير ان الن لوين فرقوا دينهم وكانوا شيعا است منهم في شيء فعلون من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. Boo! طراط مستقيم دين قيما من كان من المشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالَمِينَ لا شريك له وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَعْجِرَ اللَّهِ أبغي وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاقين